<Tor forums> <das bocage unterschied> <متسلنا> الحمد ا مُتَصَدِّعًا ل وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ ه نَضْرِبُهَا للناس <لأنهم> يَتَفَكَّرُونَ لِلنَّاسِ ا لَعَلَّهُمْ لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه و ا ل ص ل ا ة والسلام على من شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره وجعل ا ل ذ ل ة والصغار على من خالف أ م ر ه وبعد أ ي ه ا المباركون فهذا ا س ت ي ن ا ف لهذه الدروس في التفسير التي نلقيها في هذا الجامع المبارك سائرين الله جل وعلا التوفيق والسداد ا ل آ ي ا ت التي سنشرف بالحديث عنها قول الله جل وعلا في س و ر ة ص ا د ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أ ن ا ب قال رب اغفر لي و ه ب لي ملكا لا ينبغي ل أ ح د من بعدي إ ن ك أ ن ت الوهاب ف ص خ ر ن ا له الريحتي رخاء تجري ب أ م ر هروها ء ن حيث أ ص ا ب وشيطين ا ل ا ك ل ب ن ا ء وغوصن ا و خ ر ي ن م ق ر ن ي ن في ا ل أ ص ف ا د هذا ع ط ا ؤ ن ا ث م ن أ و أ م س ك ب غ ي ر حساب و إ ن ن ا ه ع ن د ن ا ل زلفا و ح س ن ماب الايات تتحدث عن مافاه ما أ الله ج ل وعلا على ع ب د ه و ن ب ي ه سليمان ابن داود سنتحدث عنها و ف ق آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن أ م ا قول الله ولكت ف ت ن ن سليمانا و ا ل ق ا ن ا على كرسيي ل س ا ثم اناب لم يتبين لكثير من أ ه ل التفسير ما المراد بالفتنه هنا ونقلت في هذه ا ل م س أ ل ة إ س ر ا ئ ي ل ي ا ت لا يمكن قبولها في حق أ ح د الناس فضلا على أ ن تقبل في نبي قال الله عنه و ان له عندنا لزلفى و حسن معا قال الله بعدها قال رب اغفر ن ي وهذا من جنس ا ل إ ن ا ب ة التي ذكرها الله قبله ا ف س أ ل الله ا ل م غ ف ر ة و ا ل م غ ف ر ة معناها ستر الله على الذنب و محو و لهذا يسمى الذي يوضع غطاء ل ل ر أ س في الحروب يسمى مغفر ل أ ن ه يستر ا ل ر أ س عن أ ن يضرب قال الله جل و علا عنه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي ل أ ح د من بعدي هنا تحتمل ا ل آ ي ة كم معنى تحتمل معنين بعض اهل العلم يقول إ ن معنى قوله جل ش أ ن ه عن عبده سليمان هب لي ملكا لا ينبغي ل أ ح د من بعدي أ ي ملكا باق في حياتي لا يتسلط علي فيه أ ح د يسلبني إ ي ا ه قالوا الذي دفع سليمان إ ل ى هذا أ ن ه سلط على كرسيه قبل, قبل هذا الدعاء قالوا هذا معنى و أ ل ق ي ن ا على كرسيه جسدا أ ي أ ن جمعا من الجن تسلطوا على كرسيه سلبوه إ ي ا ه أ ي ا م ا او أ ق ل أ و أ ك ث ر ف أ ر ا د أ ن يبقى له ملكه حتى يموت فقال رب هب لي ملكا لا ينبغي ل أ ح د من بعدي أ ي في حياتي هذا قول ط ا ئ ف ة من العلماء و أ ر ا د و ا بهذا أ م ر ي ن ا ل أ و ل أ ن يبينوا ع ل ا ق ة ا ل آ ي ة بالتي قبلها و أ ر ا د و ا ب ا ل ث ا ن ي ة أ ن لا يتهم نبي الله ب أ ن ه يحب الخير لنفسه ولا يحبه لغيره حتى ينزه سليمان من أ ن يظن به أ ن ه لا يحب الخير للناس يقول لا ينبغي ل أ ح د من بعدي هذا مسلك طائفه من العلماء وظاهر ا ل ق ر آ ن وعليه الجمهور وهو الصحيح إ ن شاء الله أ ن المقصود بقوله لا ينبغي ل أ ح د من بعدي أ ي الى قيام ا ل س ا ع ة و ك ل م ة من بعدي هنا بمعنى من دوني يعني لا ينبغي لاحد غيري لا ينبغي لاحد من بعدي إ ن ك أ ن ت الوهاب كيف الجواب على من يقول كيف يظن بنبي الله أ ن يطلب هذا و يمنع غيره الخير و الجواب عن هذا عقليا سليمان دعا هذا الدعاء و نحن لم نسمعه كيف عرفنا أ ن سليمان دعا الله جل وعلا أ خ ب ر ن ا الله لا يمكن أ ن يمدح ب أ م ر سيء الله لا يمدح إ ل ا بعظيم قال واذكر في الكتاب مريم ومدحه ا واذكر في الكتاب إ ب ر ا ه ي م ومدحه فدل هذا على أ ن هذا الدعاء الذي قاله سليمان بينه وبين الله قبل أ ن نعلمه الله جل وعلا أ ل ه م ه إ ي ا ه وقبله منه تكريمه له ولهذا قاله الله جل وعلا في كتابه و أ خ ب ر ن ا عنه ولا لو قدر أ ن هذا أ م ر ا ينقص من قدره عليه السلام لما أ خ ب ر ن ا الله جل وعلا به ولو كانت ه ف و ة أ و ز ل ة من زلاته على ا ل ف ر ض ي ة ا ل ج د ل ي ة لما تمدح م د ح الله مدح الله جل وعلا سليمان به لكن فقهنا أ ن الله جل وعلا هو الذي أ ل ه م ه سليمان وجعله محببا إ ل ى ق ل ب ي هذا الدعاء وهو الذي استجاب له تكرمه له وهو الذي أ خ ب ر ن ا عنه تبارك اسمه قال جل وعلا وهب لي ملكا لا ينبغي أ ح د من بعدي إ ن ك أ ن ت الوهاب يعلم أ ن هذا لا يقدر عليه إ ل ا الله وحري بالمؤمن قبل أ ن يدعو أ ن يستصحب علما ب أ ن الله على كل شيء قدير قال الله ف ص خ ر ن ا هنا ه ن اخبار إ عن ا ل إ ج ا ب ة ف ص خ ر ن ا له الريح ة تجري ب أ م ر ه رخاء حيث أ ص ا ب ي أ ت ي إ ش ك ا ل أ ي ن ا ل إ ش ك ا ل أ ن الله قال هنا رخاء ومعنى رخاء لينه وقال في ا ل أ ن ب ي ا ء ولسليمان الريح ة ع ا ص ف ة فاختلف العلماء في الجمع ما بين آ ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء و آ ي ة صادق فقال بعضهم ولسليمان الريح ع ا ص ف ة أ ي ص خ ر ن ا لسليمان الريح التي أ ص ل ه ا أ ن تعصف فجعلناها له ل ي ن ة حتى يبين تمام النعم عليه هذا مسلك مسلك آ خ ر قيل إ ن ه ا ل ي ن ة إ ذ ا أ ر ا د و ع ا ص ف ة إ ذ ا أ ر ا د فتكون في أ ح و ا ل ع ا ص ف ة لحاجته إ ل ي ه ا وتكون في حال أ خ ر ى ع ا ص ف ة وقال آ خ ر و ن إ ن ه ا ع ا ص ف ة في أ و ل ن ش أ ت ه ا ل ي ن ة إ ذ ا استقر عليها و ا ل أ و ل لعله أ ر ج ح ولا أ ج ز م به العلم عند الله فسخرنا له الريح ة تجري ب أ م ر ه رخاء حيث أ ص ا ب قال في س ب أ غدوها شهر ورواحها شهر تجري ب أ م ر ه رخاء حيث أ ص ا ب أ ص ا ب هنا ليست من الصواب الذي هو ضد ا ل خ ط أ أ ص ا ب هنا ليست من الصواب الذي هو ضد ا ل خ ط أ و إ ن م ا بمعنى أ ر ا د حيث أ ص ا ب حيث أ ر ا د حيث قصد ثم قال جل وعلا والشياطين أ ي و ص خ ر ن ا له الشياطين مفردها شيطان وهي تقال على متمرد الجن والشياطين كل بناء وغواص و الواو تقتضي المغايره عطف أ ي أ ن ف ئ ة من الشياطين تبني له ما يشاء من قصور محاريب تماثيل و ف ئ ة أ خ ر ى من, من الشياطين تستخرج له اللؤلؤ و المحار من البحار و هذا كله إ ك ر ا م ا من الله جل و علا لهذا النبي الملك ابن نبي الله داود و الشياطين كل صيغة مبالغة بناء ص ي غ ة م ب ا ل غ ة من ب ن ا ء وغواص ص ي غ ة م ب ا ل غ ة من غ ا ص ة كل بناء وغواص و آ خ ر ي ن مقرنين في ا ل أ ص ف ا د الواو نفسها واو عطف لكنها تقتضي ا ل م غ ا ي ر ة لكن ا ل م غ ا ي ر ة هنا تحتاج إ ل ى أ ن ينيخ المرء م ط ا ي ا لم ا ينيخ المطايا هل معنى قول الله و آ خ ر ي ن أ ي و آ خ ر ي ن يصبح م غ ا ي ر ة في الصفات أ و م غ ا ي ر ة في الذوات وهذه لمن يطلب العلم ويريد التفسير لا بد أ ن ي ف ق ه ا يوجد تغاير في الذوات و يوجد تغاير في, في الصفات معنى ا ل آ ي ة و آ خ ر ي ن مقرنين إ ذ ا قلنا إ ن ه ا في الصفات يصبح المعنى جن يبنون و جن يغوصون و جن مقيدون كلهم شياطين هذا تغاير في ماذا في الصفات إ ذ ا قلنا إ ن ه ا تغاير في الذوات يصبح المعنى و آ خ ر ي ن مقرنين في ا ل أ ص و ا ت في ا ل ص ف ا ت من غير ماذا من غير الجن يعني آ خ ر ي ن غير الجن أ ص ب ح تغير تغاير أ ي ن في الذوات أ و في الصفات في الذوات لماذا قلت إ ن ه ا م ه م ة حتى تفهم كلام الله الله يقول وهو الذي يمدح ذاته العليه وهو الذي في السماء إ ل ه وفي ا ل أ ر ض إ ل ه وهو الحكيم العليم هذا العطف ت غ ي ر في الذوات أ و ت غ ي ر في الصفات ت غ ي ر في الصفات الله واحد لكن معنى ا ل آ ي ة أ ن من صفات الله أ ن ه إ ل ه لمن من لمن في السماء ومعنى ا ل آ ي ة أ ن الله الذي لا رب غير اله لمن ماذا لمن في ا ل أ ر ض فهذا ت غ ي ر في الصفات لا ت غ ي ر في الذوات فالله واحد لا رب غير ولا إ ل ه سواه لو لم يفقه المؤمن هذا ا ل أ م ر يقع في إ ش ك ا ل ا ت ل أ ن التكرار النكره عند ال... في قواعد ا ل ل غ ة يعني التغاير كما حرر ا ل ص ي و ط وغيره فمثلا الله جل وعلا يقول ف إ ن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاليسر ا ل أ و ل غير اليسر الثاني ل أ ن ن ك ر ة م ك ر ر ة و ا ل ن ك ر ة إ ذ ا كررت لا تعني ا ل أ و ل ف ي أ ت ي إ ن س ا ن يقول أ ن ت تقول أ ن ا ل ن ك ر ة إ ذ ا ع ط ف تكررت أو ت لا تعني ا ل أ و ل ى و تقول اله و الله قال وهو الذي في السماء إ ل ه و إ ل ه نكره و في ا ل أ ر ض إ ل ه و إ ل ه نكره نقول هذا ت غ ي ر في الصفات لا لا في الذوات مثال و الله يقول سبح س م ربك ا ل أ ع ل ى الذي خلق فسوى هذا من صفاته و الذي قدر فهدى هذا من من صفاته و الذي أ خ ر ج ا ل م ر ع ى هذا من صفاته فهذه ا ل صفات ثلاث ا ل أ و ل ى غير ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ن ي ة غير ا ل ث ا ل ث ة لكنها تتكلم عن ذات واحده هي, هي ذات الله فالتغاير في الذوات غير التغاير في الصفات فقوله جل وعلا وآخرين مقرنين في الأص... الارجح ص ف ت ا ل أ أ ن ه تغاير في الصفات لا في الذوات ل أ ن ه قلنا أ ن ه تغاير في الذوات لا يوجد إ ل ا جن أ و إ ن س وليس هناك م ص ل ح ة في أ ن يؤتى ب ا ل إ ن س يقيدون لكن الجن يقيدون حتى يكفى فسادهم وشرهم عن الناس و آ خ ر ي ن مقرنين في ا ل أ ص ف ا د جمع صفد وهو القيد هذا بعض ما أ ف ا ء ه الله جل وعلا على هذا النبي الصالح قال الله بعدها و آ خ ر ي ن مقرنين في ا ل أ ص ف ا د هذا الذي تراه الذي تتحكم فيه الذي سخر لك عطاءنا أ ي عطاء الله ولو شاء ان يسلبه لسببه هذا عطاءنا ف م ن أ و أ م س ك ثم م ن ظ ر القرينه التي بعدها الله يقول له بغير حساب أ ن ت لو معك مال إ ن أ ن ف ق ت تؤجر و إ ن لم تنفق ت أ ث م و الله قال لسليمان هذا الملك إ ن أ ع ط ي ت تؤجر و إ ن لم تعط لا ت أ ث م ف م ن أ و أ م س ك بغير حساب و تحتمل من على من شئت من الشياطين ب ا ل إ ط ل ا ق و أ م س ك من شئت من الشياطين بالقيت و المقصود بغير حساب بغير حساب تحتمل م ع ن ي ن إ م ا تعود على سليمان فيصبح المعنى من أ ن ت على أ ح د أ و أ م س ك ت لا حساب عليك ولا إ ث م و إ م ا أ ن يصبح المعنى أ ن تصبح هذه ج م ل ة م ع ت ر ض ة و ي ص ب ح المعنى هذا عطاؤنا بغير حساب لك لكن في المنتهى المقصود واحد فخذ ما شئت أ م ن بما شئت أ ع ط ي من شئت ل أ ن الذي يعطيك وهو ربك يملك كل شيء فيظهر هنا جليا عظيم ا س ت ج ا ب ة الله جل وعلا لدعاء هذا النبي الصالح يبقى حديث ان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما في الصحيحين من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة قال إ ن ع ث ر ي ت ا من الجن تفلت علي ا ل ل ي ل ة ل ي ق ط ع علي صلاتي فهممت أ ن أ م س ك ه واربطه إ ل ى س ا ر ي ة من سوار المسجد حتى تروه كلكم فتذكرت د ع و ة أ خ ي سليمان وهذا يشكل أ ي ن ا ل إ ش ك ا ل ل أ ن ظاهر الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أ ن يربطه لكنه لما تذكر د ع و ة سليمان ت أ د ب مع, مع سليمان وهذه ح ج ة من قال التفسير ا ل أ و ل ملكا لا ينبغي ل أ ح د من بعدي أ ي في حياتي لكن يجاب عن هذا ا ل إ ش ك ا ل لو قدر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر الحديث يقدر على أ ن يربط هذا ا ل ج ن ي ة في س ا ر ي ة المسجد هذا لا يخدع في ملك سليمان ل أ ن ليست ق ض ي ة سليمان كلها م ح ص و ر ة في أ ن ه له س ل ط ة على الجن ل أ ن الملك هو اعظم من هذا الله جل وعلا قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون وقال وعلمنا منطق الطير وهذا أ م ر مستفيض فلا يمكن القياس من ج ه ة و ا ح د ة في ملك سليمان عليه السلام وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء ليمضي قدر الله قال الله جل وعلا هذا عطاؤنا ف م ن أ و أ م س ك بغير حساب من ت أ م ل سنن الله في خلقه تبين له أ ن كلما عظم حظ المرء من الدنيا قل ماذا قل حظه من ا ل آ خ ر ه هذا ا ل أ ص ل كلما عظم حظ المرء من الدنيا كلما قل حظه من ا ل آ خ ر فالفقراء يدخلون ا ل ج ن ة قبل ا ل أ غ ن ي ا ء حتى إ ن فقراء المهاجرين ي ط ر ق و ن باب ا ل ج ن ة تقول لهم ا ل م ل ا ئ ك ة وحسبتم يقولون وعلى أ ي شيء نحاسب إ ن م ا كانت سيوفنا على عواتقنا ويذكرون باقي الحديث قال عليه السلام فيقيلون في ا ل ج ن ة أ ر ب ع ي ن عاما قبل أ ن يدخلها الناس هذا ا ل أ ص ل له استثناءات منها هذا النبي الكريم قال الله جل و علا حتى لا يفهم أ ن حظ سليمان يقل في ا ل آ خ ر ة قال الله و إ ن له عندنا ل ز ل ف ة و حسن ماب و إ ن له عندنا ل ز ل ف ة و حسن ماب ت أ ت ي م س أ ل ة النبي صلى الله عليه و سلم في أ و ل بعثته خير بين أ ن يكون نبيا ملكا ونبيا عبدا فنرجع للقاء الماضي وهو الشوره فنظر إ ل ى جبريل قبل أ ن يتفوه قبل أ ن يجيب ف أ ش ا ر إ ل ي ه جبريل أ ن تواضع فاختار أ ن يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكا فلما اختار عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن يكون نبيا عبدا اتاه الله جل وعلا المقام المحمود الذي يغبطه عليه ا ل أ و ل و ن والاخرون صلوات الله وسلامه عليه يقول لواء الحمد بيدي إ ب ر ا ه ي م فمن سواه تحت لواء ه وهذا يدل على شرف إ ب ر ا ه ي م ويدل على شرفه صلى الله عليه وسلم وإن له عندنا لزلفى وحسن معك من هذا يفقه و هذه ل إ خ و ا ن العلماء و ا ل د ع ا ء والوعظ في المقام الاول ينبغي على أ م ث ا ل ن ا ممن يصدرهم الناس أ ن يتقي الله في آ خ ر ت ه و الا يفرح بما هو فيه في الدنيا ل أ ن الله قال عن خليله إ ب ر ا ه ي م إ ذ قال له ربه أ س ل م قال أ س ل م ت لرب العالمين و أ ث ن ى الله عليه كثيرا قال الله و اتيناه أ ج ر ه في الدنيا و حتى لا يفهم أ ن أ ج ر ه في الدنيا أ ض ا ع أ ج ر ه في ا ل آ خ ر ة قال و إ ن ه في ا ل آ خ ر ة لمن لمن الصالح فينبغي أ ن تعلق قلوب العلماء و الدعاه و الوعاظ و الحفاظ و ا ل أ ئ م ة في المقام ا ل أ و ل بالله و أ ن يخشى على نفسه من أ ج ر الدنيا أ ن يكون مانعا من من اجر ا ل آ خ ر ة وهذا عظيم جدا استصحابه لكن التوفيق له بيد الله جل وعلا متاعنا الله وياكم متاع الصالحين صلى الله على محمد و آ ل ه و الحمد لله رب العالمين لو انزلنا هذا القران على ف ا ل أ م ث ا ل نضربها للأمثال